إِنَّ رَبِّي وَفِرُّ الرَّحِيم وَقَالَ الْمَلَكُ اتوني بِهِ أَسْتَخْنِصُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِين وَلَجْعَلَّنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْ إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين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 قَالُوا يَا أَبَنَا مَا نَبْرِئِ هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُتَّتْ إلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَاهَا نَ وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٍ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ ت... وَنُيْمَامُسِقًا مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَنَّ بِهِ إِلَّا أَنْ حَضَّ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْسِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلِمَ مَا تَقُولُ وَكِيل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 وَإِنَّهُ لَذِي عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَاءَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذْنَ أَذْنٌ أَيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُم لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقُبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا غَتَفْتُجُونَ أُولَ نَفْضِلُ صِرَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمُ أَنْتَ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا نَجْنِي لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ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 فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كذنال يوسف ما كان اليأسى. كُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنَّ شَاءَ وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ قالوا إن يسرق فَقَدْ سَرَقَ أَخُولَهُ مِنْ قَبْلٍ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانَهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ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 قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم ممثقا من الله ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض يَا ذَن لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الحاكمين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 وَتَوَلَّى عَنْهُمْ فَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ قَالَتْ اللَّهِي تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ فَحَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 إنه لا ييأس من اللَّهِ الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الظرو وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا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 قالت الله إنك لفي ظلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتدت بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون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 وقال يا أبت هذا تأويل يا يمين قبل قد جعلها ربي حقا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 تَجِئُهُمْ وَشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي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 تا إذا استيأس الرسل وظن أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنتي من نشاء ولا يرت بأسنا عن القوم المجرمين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 يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي متى الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا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 إن في ذلك لآيات لقوم يعطلون وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَغَفُورٌ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ لكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تضيق الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سَمَاعُكُمْ مَن أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِفٌ بِالنَّهَارِ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أَرَادَ الله بقوم سوء فلا مرتله وما لهم من دونه من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 وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ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 وَلَأَفَتَخَذْتَ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَأَهَل يَسْتَمِعُ الْأَعْمَىٰ بِالْبَصِيرِ أَمْ هَل تَسْتَمِعُ الْغُلَمَاتُ وَالنَّ ام جعلوا لله شركا خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو أنزل من السماء ماء الفسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرabiya ومن ما يقضون عليه في النار بثرا أحيله أو متاع زبد مثله Kzalik yırbu Allahu alhak ve albaatil. Fama zebd fayzhabu jufa. Oama ma yinfen nas faymkuth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 والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب فالذين صبروا ابتغاء مجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب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 وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاطِهِ وَيَقْضَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ التَّارُ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 أَفَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ بَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادِ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَمَاءً مِّن نَّارٍ فَمَا أَخَّرَتْهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْعِلْمُ فَمَا عَلَى كل نفس بما كسبت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 وَمَنْ يُغْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادُ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ مَاقُ نَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ عَلَيْنَا الْحِسَابُ وَلَمْ يَرَوَ أَنَّ أَتِلَ أَرْضَنَ قُصْهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعْطِبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقب الدار، ويقول الذين كفروا لاستمر سلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عندهم علم الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرا لا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُ أَن تُوَمَّل فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَرَّنِيٌّ حَمِيدٌ لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردتوا أيديهم في أفواههم قالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لا في شك مما تدعوننا إليه مريب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 قالت لهم رسولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده وما كان لنا أن وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولا نصبر على ما اذيتونا وعلى الله فليتوكل المتوكل قِنٌّ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَمْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَمْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُعْلِكَنَّ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقْوَمِي وَخَافَ بَعِيدٌ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٌ من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت وَمِنْ رَأِيهِ عَذَابٌ غَليظٌ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَتَتْ بِهِ الرِّيَحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَيْءٍ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 ve beruzu Allah tümüne falan falan falan falan falan falan قالوا لو هدان الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله بعدكم بعد الحق قَالَ وَعَدتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُمْ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 ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل بِإِذْنِ بإذن ربها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 يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فلم تر إلى الذين بثلوا فَالَّذِينَ نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلَّ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَسْلُونَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ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 من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أغلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُلِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّهِ فنالي يطيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهبي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن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 اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقفل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله رافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مقطع العين مقنعي لَا لا يرتد اليهم طرفهم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 وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف بعده رسله إن الله عزيز يوم تبتل الأرض وير الأرض والسموات وبرز لله الواحد القاهر وتر المجرمين يوم إذن قرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار يجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب Hâza bıla ol insan ve liyazabı ve liyâlem anma ve ilâhı vaide ve